أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَمْ يَلِدْ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ الرحمن عهدا قد طبع الغيب أم اتخذ كلا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد سنكتب ما يقول ونمد لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ مَثًى وَنَرِفُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَنَرِفُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً تُرْجِىٰ فَلَا يَقْضُونَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا هُمْ يَنفَعُونَكُمْ شَيْئًا فَتَعَالَوْا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَذَاءً أَلَمْ نُرِنَا الشَّيَاطِينَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ لا تحجل عليهم انما نعد لهم عدا اننا نعد لهم عدا يوم نحصر المتقين إلى الرحمن واسدا يوم نحصر المتقين الى الله نان واسدا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَ إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السَّمواتُ يتََف قضن منِ ووةَ شَق أورأَّ وَتَخِور أَن تَعُولَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا أَن تَعُولَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ إن كل من في السماوات ولأرض إلا آت الرحمن عبدا إن كل من في السماوات ولأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحقاهم وعدهم عزا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا